بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في She finds ترجمة نانسي قنقر Listen. <laughs> be <laughs> ready be <laughs> Like, now. لا شيءا من سرود يلبسون <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> in